129. دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 123. ويمددكم بأموال وبنين 114. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 115. ما لكم لا ترجون لله وقارا 116. وقد خلقكم أطوارا 117. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 118. وجعل القمر فيهن 122. وقال نورا وجعل الشمس سراجا 123. والله أنبتكم من الأرض نباتا 124. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 125. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب 119. وإنهم ماصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده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 إلا فاجرا كفرا ربيغ فضلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا